بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نحب ربنا ونرضى وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن تبع بهداه استنى بسنته وصار على نهجه وقت فطروا اليوم الدين وبعد احب بسم الله السلام الله عليكم ورحمته وبركاته ولازال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذه المجموعه المباركه و نبدأ بالكراءة في هذا التفسير المبارك التيسير الكريم الرحمن من تفسير كلام المنان الشيخ العلام عن الرحمن لننصر السعد رحمه الله تعالى قبل أن نبدأ أحد أخواننا أرسل ورقة بأن والدته ماتت البارحة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمها أن يغفر لها وأن يتجاوز عنها وأن يرفع درجتها وأن يسكن الفردوس الأعلى ان ولي ذلك والقادر عليه نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعض يقول الله تعالى لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين هذه المنّة التي اثنى الله بها على عباده أكبر النعم، بل أصلها وهي الامتنان عليهم بهذا الرسول الكريم لا الذي أنقذهم ما معنى اصلها قل هذه المنّة التي اثنى الله بها على عباده أكبر النعم، بل هي أصلها. ويعني الامتنان عليه الرسول الكريم اصلها لان كل خير انما اتى ببعثته صلى الله عليه وسلم واذا كانت اعظم نعمه هي الدين فان هذا الدين من الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو اصل ذلك فمن اعظم المنن أن الدين وهذا الدين جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن فبعثه الرسول صلى الله عليه وسلم من اعظم المنن قد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا نعم وهي الامتنان عليهم بهذا الرسول الكريم الذي انقذهم الله به من الضلاله وعقمهم به من الهلكه فقال لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يعرفون نسبه وحاله ولسانه من قومهم وقبيلتهم ناصحا لهم مشفقا عليهم يتلو عليهم اياته يعلمهم الفاظها ومعانيها ولا شك ان هذا نعمه من الله حينما يكون الرسول المرسل اليك ممن تعرفه وقد خالطته وعرفته وصبرت اخلاقه وعرفت اصله ونسبه فان هذا ادعي لقبوله وادعي لاتباعه فرسولنا صلى الله عليه وسلم كان معروفاً بنا صادق أمين لم يجرب عليه كذب في الجاهلية قبل الإسلام ولم يجرب عليه صلى الله عليه وسلم عدم وفاء ولا تعديات بل هو لم يشرب الخمر ولم يزني ولم يعرف لفذق ومعاصي فقد جاء هذا الرسول المبارك إليهم وهم يعرفونه من أنفسهم فعلى ما وأنتم بالأمس كنتم تقولون صادق وأمين فهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على القوم حينما يبعث فيهم رسولا من أنفسهم حتى في الفرع عن الرسالة وهي القيام بتعليم الدين من العلماء والدعاء البلد التي فيها العالم الذي لا يبرح الناس ولا يفارق الناس هذه مننا، فلو جبت كل يوم محاضرة كل يوم محاضرة لشيخ فإن ذلك لا يساوي قرار العالم في المكان لأن القرار العالم في المكان قرار دائم الناس يحتاجون في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء وبين هذه الأوقات الناس يحتاجون مرجعية يرجعون ثم أن هناك مواقف طارئة تستلزم حسما لبعض المواقف أو تستلزم اختيارا رشيدا في بعض الأحوال فحينما يكون العالم بين الناس من القوم من البلدة فلا شك أن هذا يحصل به خير عظيم جدا ثم وقية العالم وملازمة العالم والصلاة وراء العالم والاسترشاد بهدي العالم الظاهري هذه كل أمور لا يعوضها أن ينزل عالم إلى بلدك كل يوم ما تسويه فمن منة الله عز وجل على أي بلدة أن يرزق بعالم يقر فيه هذا من نعم الله سبحانه وتعالى فكيف بقى إذا كان هذا العالم ينضاف إلى كون عالما أن يكون قدوة وأن يكون إماما في صفات الخير وان يكون أمة في ذلك ونبينا صلى الله عليه وسلم قد حاز من ذلك أعظم الصفات فمن ملة الله عز وجل على قريش أن من الله سبحانه وتعالى عليهم بهذا الرسول وقريش ما كان شيئا قبل أن يبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمفترض أن قريشا ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم تصبح رائدة للناس جميعا يعني المفترض في ذلك أنهم يحبون ذلك وأنهم يفرحون بذلك ولكن الأسل الشديد حصل إيه؟ عكس هذا فما عارض رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أكثر من قريش حسدا وحقدا وأضع أيضا شأن العالم نحن نقول العالم يكون في بركة على أهل المكان وأهل المنطقة وانهم ينتفعون وكذا لكن معلوم ايضا أن أكثر ما يعارض بالشيخ غالبا إنما يكون من بلدته أو من بني جلدته نظرا للشقد والحسد عليه وتفوقه من بين مثلا أقرانه وأن يقال لماذا هذا يعني يكون هو الشيخ أو يكون هو العالم الذي يجتمع عليه الناس وكلما رأوا فضلا له حاولوا كتمانه وكلما رأوا خيرا على يديه حاولوا تشويهها هذا أيضا حتى قالوا في المثل يعني شاعر البلد إيه آه لا يطربها أو, أو كما يقولون فالمفترض أنه أي مكان يفرح بالعالم لأنه يكون حائط صد وصمام أمان لا يشبه أو أن يخرج أو يفتن الناس فالقرب من العالم لا شك أنه إيه؟ عصمة نعم وفي القراءة الثانية من أنفسهم بعد فيه رسولا من انفسهم يعني من أحسنهم نسبا نعم ويزكيهم من الشرك والمعاصي والرزائل وسائر مساوئ الأخلاق ويعلمهم الكتاب إما جنس الكتاب الذي هو القرآن فيكون قوله يتلو عليهم اياته المراد بها الآيات الكونية أو المراد بالكتاب هنا الكتابة فيكون قد انتن عليهم بتعليم الكتاب والكتابة التي بها تدرك العلوم وتحفظ والحكمة يا السنة التي هي شقيقة القرآن ووضع الأشياء مواضعها ومعرفة أسرار الشريعة فجمع لهم بين تعليم الأحكام وما به تنفيذ الأحكام وما به تدرة فوائدها وثمراتها فساقوا بهذه الأمور العظيمة جميع المخلوقين وكانوا من العلماء الربانيين وإن كانوا من قبل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 فنا تجمع هذه الأمور كلها يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحيكة تلاوة الآيات الألفاظ بالمعاني التزكيه ويتحذر من المعاصي والمساوئ نساء والأخلاق ويعلمهم الكتاب التعليم تعليم الكتاب الذي هو القرآن و تعليم العلم الشرعي فاذا الدعوه لابد أن تقوم على العلم وعلى التزكيه لابد ان تقوم على العلم وعلى التزكيه ولذا نقول لا تعارض بين العلم وبين التربية والتزكيه الذين يقولون نحن نربي ونركز على التربية والعلم هذا ياتي بعد هؤلاء قاصرون في تعليمهم الناس ودعوتهم الناس والذين يقولون نحن مركز على العلم ومسائل التربية والتزكية لتاتباع هؤلاء أيضا أصرون في دعوتهم الناس ونما نقول الأمران يسيران معا بل الانفصال بين الامرين بين العلم وبين التربية والتزكيه فعلم لا يسلم إلى تربيه وتزكية ما صمرته ما فائدته إنما يخشى الله من عباده العلماء وتربيه لا تقوم على العلم الشرعي وتزكيه لا تقوم على العلم الشرعي تكون تزكيه فيما بأهواء واراء فلا تسقية إلى بعلم شرعي على وفق النص ونص لا يفضي إلى التسقية فلا ثمره فيه ولا فائده فيه إذا هذا بيان للدعوة الناجحة والدعوة التي تكون على منهاج النبوة فالدعوة التي تكون على منهاج النبوة لابد بد أن تقوم أن تقوم أن, أن تقوم على الصاعي العلم والتربية والتزكيه لهذا أي دعوة أي عالم لابد أن نركز مع الطلاب على هذين الأمرين أن يجمع بين ما يحصل بتسكية النفوس ويجمع وبين أيضا حصول العلم أي إشرار وبعض طلبة العلم نصف الشديد قد يعنى بدراسه العلوم البحثة يعني يقول والله أنا أريد مثلا تعلم الأصول وتعلم مثلا المصطلح وتعلم اللغة لي علوم الآلة مثلا وكذلك القواعد العلمية في كذا وكذا لكن إذا جاء مثلا عند علوم التربية وعلوم التزكية والعلوم التي تحصل بها الخشية وتعظيم ذلك في النفوس يقول هذا أمر سهل ويطرق هذا غلط وهذا إنسان لم يفهم طريقه السلف الصالح ولا يفهم منهاج الدعوة الدعوة القيمة على منهاج نبوة فإن ذلك كله ورد به الشريعة لا نهون فيه شأني أي شيء جاء به الشريعة الإسلامية فإن القرآن جمع بين أصول علمية وبين تزكية الناس وبين تقرير التوحيد وبين بيان, بيان أحكام شرعية فأنا أحتاج إلى هذا كل أحتاج إلى علم يحصل به معرفة الرب علم التوحيد وما يحصل به أيضا معرفة الأمر والنهي علم الأحكام وما يحصل به أيضا الاعتبار بحال الماضي من القصص فإن القصص جنود الله عز وجل كذلك محصول بفذكية النفس ورقة القلب وزيادة الخشية والخوف إنما يخشى الله من عبادي العلماء لا بد أن تسير في هذا المضمار كله وأي نقص في هذا في الحقيقة يمثل نقصا في دعوة أي عالم أو أي جماعة لا بد أن تقوم الدعوة على الشمول وهذا الذي نقوله نقول لان الدعوة لابد أن تقوم على الشمولية وعلى التاصيل الشرعي ربط الأمة بماضيها من الجهات العلمية ومن جهة أيضا ومن جهة التربية وكل هذه الأشياء لا اجتهاد فيها فلقد ترك لنا سلفنا الصالح أعظم ميراث في في هذا ولا فرق بين طريقة الدعوة وبين العلم فكل منهما موروثا عن سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى فإذا أردنا نزكي النفس فبفهم السلف لنصوص القرآن والسنة بما كتبوا ودونوه من كتب ورسائل عالية المستوى في هذا الباب وأيضا ما طرقوا لنا من فهم الكتاب والسنة من جهة أمور العقيدة والتوحيد ومن جهة أمور الأحكام الشرعية فنحن والله الحمد منه لدينا منهج وضيء بين واضح متكامل شامل لا انخرام فيه بأي حال من الأحوال كل الذي علينا هو نحن احنا ونتعلم وننزل إلى الواقع بهذا المنهج هذا الذي علينا فإذا أصول الدعوة التي تكون على منهج النبوة ممثله في قوله سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين ابعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه كما قال سبحانه وتعالى على لسان ابراهيم عليه السلام ربنا ابعث فيهم رسولا منه يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم ولهذا كان صلى الله عليه وسلم دعوه ابراهيم عليه السلام فلقد دع إبراهيم الخليل ولا أخلص منه في الدعاء ولا أصدق منه في اللسان وإن كانت دعوة التقي يرجى لها الإجابة لبطاثر فيها من الإخلاص وعدم التعدي فما بلق بدعوة إبراهيم عليه السلام ليس هناك أخلص ولا أصدق ولا احنف في العبادة منه صلى الله عليه وسلم لهذا استجاب الله عز وجل دعاء فمن الله عن المؤمنين ببعثة هذا الرسول الذي يتفع اياته آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب الحجم هذه اصول الايه؟ الدعوة إلى غريب يا أخواني نحن بنختلف أي عصر من أصولتها ايه؟ خلافة مثل هذا طيب ندعو ازاي؟ ايه الطريقه اللي ندعو بيها الناس؟ طيب مناهج الدعوه ايه؟ طيب أصول الدعوة وندرس مواد اسمها أصول دعوة أو مناهج دعوة أو مثلا طريقة خطابة أو كذا وكل هذا والله الحمد منه موجود في الكتاب والسنة على طريقة السلف الصالح ومضار ذلك كله على النص الشرعي وعلى فهم الفهم الصحيح إذن الدعوة الربانيه دعوة متكاملة دعوة متكاملة قائمة على هذا وذلك والله لو العالم ما عنده امكانيه ولا عنده استطاعة يمشي في كل هذه القنوات فليكن هو مع إخوانه ممثلين أو جامعين لهذه الدعوة قد أقول مثلا عندي عطاء فيما تعلق بباب مثلا الوعظ والرقائق وما عندي عطاء في الجانب العلمي آخر عنده عطاء في الجانب العلمي وما عنده عطاء في جانب الوعظ والرقاق كون ما عندي شيء معين لا أحاربه ولكن يحصل التكملية بمجموعي الدعوة بمجموع الدعوة كلها. نعم. أولنا أصابتكم ورأيتم بيّ لك إنه الجماعات الموجودة في الساحة من من ولا فا أصول بيان أقفال كثيرة من هذه الأصول أن كل جماعة قامت على عنصر من العناصر ولا أقول أتقنته. ثم وقع النقص في غيره بل جعلته شعارا دون تحقيق له على مناهج النبوة وإلا لو كان كذلك لما وقع خلاف فكون كل جماعة تقوم على اصل واحد هذا خطا جماعة تقوم على اصل سياسي طب مصلح السياسة بايه ثم نوفق لهذا الاصلاح بايه من دعوه عايزين شيل ابراهيم حط زيت ونفع في ذلك طيب هذا الاصلاح يكون به جماعه اخرون اصلاح خلقي عاوزين الناس تحب بعضها والمريض يزور, يزور المريض ونوزع حلاوه ونعمل عزائم عايزين توزيع اخلاق طب الاخلاق دي تكون به اخرون لابد ان احنا نطاهر المجتمع مع بعض فننكر هذه المعاصي ولو بالقوة ولو باليد وكذا سيب هتنكر إزاي بالظن معرفة الضوابط التي يكون بها الإنكار يعني حتى الأصل الواحد الذي قاموا بالدعوه إليه هذا أصل منخرم وضبطه أصلا لا يقوم على صدق الدليل الشر ولهذا لا تناقش في عدم مشعوريتها للجماعات ولا تحاول أن تجلس سواء تقول الله الناس دول شكلهم أحسن من العصاه وهو الحمد لله وكذا أو أشياء أو بيقولوا قال الله قال رسوله وطبعا دي عباءة إذا مررت هذه الحزبية بها فمرر كل التفرخ في الدين بها فما عين فرقة من الفرق تشرب الخمور ولكن عباد زهاد منفقون محسنون يواصلون الليل والنهار أظن لا أدل على ذلك من الخوارج الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم للصحابة تحقرون عبادتك الصلاةكم من وصيامكم من صيامهم وقراتكم إلى قراءتهم أظن هذا أدل دليل على على هذا الأمر لا هذه عباء لا تمرر بها ولكن كل دعوة كل قول كل فعل لابد أن يعرض على فاقل إيه على ساق الدليل فما وافق الدليل فعلى العين وراس يبقى إذا عندنا مسألتين مسألة الأولى أن هذه الحزبيات قامت على أصول كل جماعا قامت بأصل وطرقت باقي بأصول وهذا نقص فإنه لا يوجد أصل يستغلق عن أصول الثانية الأمر الثاني أنه ما يتقنوا الأصل الواحد هذا يعني حتى الأصل الواحد ما أفقن؟ إذا ماذا بقي؟ ما بقي شيء؟ ما بقي شيء؟ ولهذا لا تستدرج بمثل التمريرات التي نقولها لك وهي مسألة إيه نزكت يعني لها دور دول كان لهم دور ومش عارف كانوا يعملوا سووا وكذا إلى أخير. لا برقة في ذلك فدعوة التي لا تقوم على جمع هذه الأصول ربنا وعاد فيما رسولا من أنفسهم منهم يدلع لهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم لقد من الله على المؤمنين ويدلع فيما رسولا من أنفسهم لهم آياتك بث لا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ولهذا كل هذه الجماعات والحزبيات تهرب من شيء اسمه علم تهرب من شيء اسمه كتاب وشرح بالعكس يا يتقوم يسكتون وانما يحاربون هذه الطريقة يقول بطريقة تقليدية مسألة شيخ وكتاب وطالب خلاص بها نهاردة نحن في عصر العولمه وعصر النت وعصر مش عارف ايه يعني نطور يعني هيبقى العلم الشرعي ايه غير شيخ وكتاب شيخ ثلاثي وكتاب ثلاثي وطالب يسن ركبتيه في بيت من بيوت الله نعمل ايه يعني مثلا يعني الخطيب على المنبر يجيب وسائل في مدارس الزفاف يجيب مثلا ايد بخمس اصابع اركان الاسلام شوفوا يا جماعة اركان الاسلام خمسة شوفوا الاسلام الشرثين الصلاة الصوم الزكاة الحج وكذا وبعدين يجيب واحد عشان مثلا يبين ما قادته النبي صلى الله عليه وسلم في بيد العهد المكي يجيب ثلاثة اربعه يعملوا فيلم واحد يقول سبع لك يا محمد قال لهذه جمعتنا يقوم بدور ابو جهل وإيه واحد يجيب مش عارف إيه آه نحن مش قلين كيف إنما أسأل شيخ وكتاب وطلب لطريقة عقيمه هي مش عقيمه هي صعبة لأنكم لا تستطيعونها لأنها فاضحة لكم فاضحة لكم لأنكم لو جئتم بالكتب اتضح فساد منهجكم فأنتم تريدون أن تعرضوا شيئا معينا ولا تستطيعون عرضه من هذه الكتب العلمية إنما بانتزاع بعض العبارات أو الأدلة التي فيها شبهات ثم تعطونها للناس بطريقتكم التي تبيل لناس أن طريقتكم هي الطريقة المثلى، ولهذا تجتمعون على بكلمة واحدة ألا وهي الجماعة الأم فكل فرقة أو جماعات هذه الجماعات تدعي أنها إيه الجماعة الأم وتغالي في أصلها الذي قامت عليه ولهذا إذا أردت أن تناقش هذه جماعات فلا تناقشها أولاً من الأصول التي تركتها لا ناقشها أولاً من الأصل الذي تبنته فستجد في خلل كثيرا فضلا داعًا إليه الأصول الأخرى التي لم تتبناها فأين التسقيف في دعواتكم وأين التربية في دعواتكم وأنتم أين العلم في دعواتكم وأنتم أين تأقين كارم وك في دعواتكم وانتم اين عنكم على في التوحيد في دعواتكم وانتم فيين تركزكم على العلم في دعواتكم ولهذا انتم غلط مش مشتاجة بس لالتباس للأمن وخدلة الكلام فيه صار الاشتباو فيه كثيرا على طلبة العلم وإلا المسألة أصلا لا تحتاج إلى كبير عناء في انتقاد إخوان أو تبليغ أو جماعة إسلامية أو تكثير أو سلفية حزبية كل هذا لا يحتاج إلى كثير عناء أصلا في تبيينه لو كنا فعلا نريد حقا قائما على فقه الدليل إنما المساله انا هقول اخواني وجاري والراجل يصلي معايا وامامي واحرس ان وبعدين انا ما اقدر ما تساتي بعدين هذه بعدين هذه بعد الممات ولا نصنع كالغلام الذي سيقول الناس بعد قتله آمنا برب الغلام تبدأ غلام قرر توحيدا ودعا الى التوحيد انما يشفي الله ربي وربك الله قرر التوحيد، فبارك الله عز وجل فيه أثر دعوته. مش قرر الشرك، مش سكت عن الشرك، مش سكت عن بيان التوحيد، إنما قرر التوحيد تقريرا عمليا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك جاءت البركة، فالبركة من الله، وده اللي احنا بنقوله ضع الأسس الصحيحة والأسس المتينة للدعوة الصحيحة، ثم بعد ذلك اترك النتائج على الله سبحانه وتعالى. والله. لا نحتاج أصلا لا في نقد جماعات وفرق ولا في نقد أشخاص إلى كثير عنا لو أننا جعلنا ذلك قائما على الدليل الشرعي وعرضناها الكتاب يعني لا خلاف أطلا بين أي واحد الساحة حتى بين أرباب الجماعات يعني أنت لو قلت مثلا لجماعة قال ليه ما تمشوش مع التبليغ وتبقوا جماعة واحدة لك ده مستحيل ليه يا جماعة الناس دي عندها قصور ولو روحت للتبليغيين ليه مش جمال مستحيل طيب ليه أصلي ننذي عنها قصور احنا لا ننتقل أبدا طيب إيه رأيكم اكتمعوا مع بعض وعين واحد ده سنة يبقى تبليغي الرئيس وده سنة يبقى إخوانا يقول لك لا يمكن يالي يبقى إخوان يعني لنا يا ما نشرح لحد وده يقول لك يا يقول ما نروحش لحد أليس كذلك يبقى كل جماعة تنتقل الأخرى فعلامة تشمئ الزون وتعارضون لو قلنا أنكم جميعا على سلبيات أنتم مفسكم تقولون أنتم نفسكم تقولون هذا لكن لأن كل واحدة لا تقبل النقد في نفسها لكن لو تنتقد الأخرى هي معك تنتقد بل تعطيك الاوراق خد خد وله له خد وهكذا لكن إذا جاء النقد يعود على أي جمعات من هذه الجماعات إذا بهم إيه إذا بهم يغضبون فإذا مثل هذه الاشياء ما تحتاج إلى كثير عناء يعني ولا تحتاج إلى بحث كبير ولكن سبحان الله أصبح هذا يمثل جهدا عظيما في واقعنا للأسف الشديد وأصبح الشباب منشغلين ابن أستاذ القضاء عن قضاء الأصول لان لأن هذه المحاور التي فرضت عليهم ولما فرضت عليهم صار الشباب منساقين إلى أي حزبية من هذه الحزبيه فلا بد لكل جماعة كل دعوة تخرج كل عالم يعلم أن يجعل هذا المنهج أمامه أمامه لقد من الله علمه أنينا بعث في أنصرهم من يدخل عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم كتاب والحكمه وإن كانوا من قبله لا في ضلال مبين هل أنا دعوتي القيم على هذا؟ هل انا جمعت اصولها كذلك؟ لو كل جماعة دي أصولها لم يعد جماعات بل هي جماعة واحدة لأن الإسلام ما يحترد بالجماعات ما في جماعات لم يكن المهاجرون جماعة ولا الأنصار جماعة ولا أهل مكة جماعة ولا أهل النفذ جماعة لما هي جماعة واحدة حتى لما قاتل الصحابة بعضهم بعضا وكان عليهم في عسكر وكان معاويه في عسكر لم تكن جماعتين انما جماعة واحدة هؤلاء تأولوا وهؤلاء تأولوا هؤلاء تأولوا فأصابوا الأجرين وهؤلاء تأولوا فأصابوا الأجر الواحد انما جماعة واحدة ولهذا لما دعي المسلمون إلى, إلى الامره الواحده وتنازل الحسن لن يخالف أحد وما قال له بددت ملك أبيك أو تركت جماعة أبيك سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم شوف يطرق المجتمع المسلم شوف الحسن يقتل أبوه يقتل أبوه وتقوم عارف في عهد أبيه ومع ذلك يتنازل ليكون المسلمون جماعة واحدة وإلى الآن من سبعين ثمانين سنة لم تتنازل جماعة لأخرى يعني في أكثر من هذا سائف يا أخوان وحرب النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنها السين والجمل والمواقع ولقاءات وتحكيم يعني أمور صعبة أمور صعبة جدا جدا عميقة لو ما في الفهم الصحيح والله العظيم لا تحل على الاف السنين من الحل دي ولهذا كان قبل هذا المنهج كانت الحروب تبقى إيه عشرات السنين بين الناس لا تنقطع لكن ليه الحرب دي تنقطعت في لحظة لحظة واحدة لحظة خلاص نتنازل المعاوية نعم الرجل المعاوية يلا نعم الرجل المعاوية نتنازل المعاوية ولهذا أئمة السنة يفهمون هذا أئمة السنة ما عبوا على معاوية رضي الله عنه خلافتها قالوا وأخذها كذا ولا قالوا لا يصلح ابدا بل أئم تشتنا متفقون على أن معاوية معاوية أعظم من عمر ابن عبد العزيز وهذه مسألة قد نخطئ فيها فنقول عمر ابن عبد العزيز ننصقه بالخلفاء الراشدين ونسقط معاوية رضي الله عنه لا أئم تشتنا متفقون على أن معاوية أفضل من عمر ابن عزيز بل سوء ابن المبارك عن هذا رحمه الله تعالى فقال هو خير من عمر ابن عبد العزيز حيما في السنة على هذا لكن الشاهد لما كان هذا الخلاف يعني قد ورد لكن لما كان مراد الجميع عبودية رب العالمين ونصر المنهج الصحيح حصل الاتلاف وحصل الاجتماع لكن هذه الجماعات إلى الآن متنحره وكل جماعة اعتذر بما هي عليه وتعصب بما هي عليه فلا يجوز أمران لا يجوز أمران الأمر أول الانضمام لا يحفظين هذه الأحزاب الأمر الثاني تذكية حزبية من هذه الأحزاب وتذكية هذا التفرق ونقول هذه صلاحة صحية وأن هؤلاء الجميع يخدمون الإسلام لا يخدم من وجه نظره ولا يخدم من وجه نظره المهم من عجلة الإسلام تكثير فنمرر هذا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 ولِيَعْلَمَ الَّذينَ مَفَقوهُ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ دَفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لَتَبَعْنَاكُمْ هُم لِلْكُفْرِ يَوْمَ إِذٍ أَقْرَضُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَقْتُمُونَ الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فدرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين هذا تسلية من الله تعالى لعباده المؤمنين حين أصابهم ما أصابهم يوم أحد وقتل منهم نحو سبعين فقال الله إنكم قد اصبتم من المشركين مثليها فقتلتم سبعين من كبارهم وأثرتم سبعين فليهن الأمر والتخفة المصيبة عليكم مع أنكم لا تستوون أنتم وهم فإن قتلاكم في الجنة وقتلاهم في النار قلتم أن هذا أي من أين أصابنا ما أصابنا وهزمنا. قل هو من عند أنفسكم حين تنازعتم وعصيتم من بعد ما أرتم ما تحبون، فعودوا على أنفسكم باللوم واحذروا من الأسباب المردية. إن الله على كل شيء قدير. فاياكم وسوء الظن بالله. فياكم وسوء الظن بالله. فإنه قادر على نصركم ولكن له أتم الحكمة في ابتلائكم ومصيبتكم ذلك ولو شاء الله لم تصر منهم ولكن ليبنوا بعضكم ببعض ثم أخبر ان ما أصابهم يوم التقى الجمعان جمع المسلمين وجمع المشركين في أحد معنى هذا ل... حل لكثير لي... من القوايا في شتى العصور كيف يحصل هذا؟ كيف يحصل تسلط الأعداء علينا كيف تحصل هزائم لنا متوالية كيف يحصل لنا ضنك في حياتنا كيف يحصل لنا نقص في اقتصاد وكذا كيف يحصل تسلط كل هذا جوابه كلمة واحدة ما قيلت لنا على عجرنا وبجرنا لما قيلت لخير مجتمع لا نقول في هذه الأمة بل على الأرض فما تكرر جيل محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه ما تكرر من لابن ادم الى ان يارك الله واعظم عليه ما تكرر ولم يتكرر فخير الناس قرن ثم الذين يلونون ثم الذين يلونون لكن الله سبحانه وتعالى بين ان هذه المصيبه من عند انفسكم قل من عند انفسكم وما ربك بالظلام للعبيد انا خالفتم رسول الله بل خلاص حت النتيجه حاسمه على ماذا تلومون فلا ينبغي ان تسيئوا ولا نذرب بكم ان ربكم سبحانه انزل لكم شرعات وما في محاده ولا ينصرن الله من نصرتم الدين نصركم الله خذلتم الدين وقعتم في المعاصي فان المعاصي تذهب البركه فأولاً ما أصبتكم مصيبه قد اصبتم مثليها إلى هذا نوع التالي. يعني أنتم الآن تقولون إزاي حصل هذه هذه اولا بدئ ذيبت أنتم قد اصبتم مثليها من قبل فإن قتل منكم سبعون فقد قتلتم سبعين وصرتم سبعين مع أنه لا يستوي أيضاً سبعونكم وسبعونهم فأم في النار وأنت في الجن فقط لاكم في الجنة في وقت في النار، لكن تريدون تقرير الحقائق، فإن الحقيقة كلها من عند أنفسكم، هذه الحقيقة لتنتفع بعد ذلك، ولتأخذ هذا الضرس الذي هو شكمة هذا حكمة هذا الابتلاء، حكمة هذا الابتلاء. وتعلم الله عز وجل للأمة قد يكون بالآية قد يكون بالنص قد يكون بالابتلاء والاختبار قد يكون وهكذا قل ومن عند أنفسكم يبقى حل مثالة ضع على فلسطين كلهم عند أنفسكم ضع على أفغان كلهم عند أنفسكم ضع على المسلم في أي مكان قلهم عند أنفسكم ونبحث نتبش والله ده احنا يعني احنا اطهر الناس وإحنا أحسن الناس واصل قضيتنا العرب سيبيننا واصل قضيتنا الحكومات مش عارف عمانة. واصل قضيتنا الميا اللي اخدوها واصل قضيتنا الغاز اللي اتسرب لا كل هذا فرع عن أصل كله من عند أنفسكم عودوا إلى أنفسكم عالجوا أنفسكم راجعوا أنفسكم أصلحوا أنفسكم أقيموا توحيد الله بينكم انصروا الدين لا يتكن اللقاءات من اجل حميه عصبية وطنية عروبة شجاعة أرض كما تقررون وغررتم الأمة أن الحرب بيننا وبين إصر الحرب أرض لا علاقة لها بالعقيدة بعضهم يقول لا عداوة بيننا وبين اليهود احنا فيش بيننا وبين حد حاجة هكذا يقال نحن ما في بيننا وبين حد عداوة ولا شيء إنما الموضوع ان ابن عمك طلع طلعك من بيتك تعمل فيه ايه تحاربه في ولا تسيبه طبعا حارب مش ابن عمي رضي الله عن ابن عمي يبقى هؤلاء هذا القضية محلولة محلولة بعيدة عن القرآن والسنة نشكلنا احنا بنقول اصلاح جهاد لا يجب ان على سلق الدين الاول يعني كل المسألة هكذا كل للقادة ان الموضوع كله ان ابن عمي جي خد طلعني من بيت اعمل ايه أقاد احنا مش بنه بن حد عداوه شوف مصادمة القرآن في أصله واسه واعظم أصول الولاء والبراء أرض ابن عمي أو مش ده إسحاق وده إسماعيل احنا ولاد عام طلعني من ديكي بقى أدفعه كما أدفع المسلم الصالح. قتل وتغيير ورد لأصول الشريعة يعني كأن الله سبحانه وتعالى حين ذكر اليهود ما ذكر في اليهود مذمة إلا أنهم يعتدون على أرض المسلمين ويأخذون أرض المسلمين دي مذمة اليهود ليس مذمة اليهود أنهم قالوا إن عزيرا ابن الله ليس مذمة اليهود أنهم بحرف التوراة ليس ما ذمت اليهود أنهم انتقصوا الرب عز وجل لأنهم مغلولة فقيرٌ ونحن أغنياء ليس ما ذمت اليهود أنهم حاربوا رسول الله عليه الصلاة والإسلام ولا زاله لمن مسألة أرض فلولا هم أرضهم ولنا أرضنا يبقى ليس بيننا وبين أحد عداوة هذا الأصل حينما نرص في نرصب فيه فكيف ننتظر النجاح في أي أصل آخر بيومور تؤكد ما قلت لكم من قبل بأن أي إصلاح لابد أن يقوم على منهاج النبوة نعم واجه اليهود نحن لا نقول لا نواجه اليهود كما قد يفهم البعض نحن نواجه اليهود بل نواجه اليهود باعتقاد ولو كان اليهود في أرض ونحن في أرض لطلبنا أرضهم لأن الارض ينبغي أن تكون لله سبحانه وتعالى ولهذا معركتنا مع الهذ مش معركه ارض ولهذا نحن لا نحتاج الى ان نقرر فلسطين حق مين ونجلس على طاولات المفاوضات ونقول ونقرر هي كانت معمين الاول هي كانت مع مثلا يعني نجادل في هذا بس أنا مش مسألة يا مين؟ فالارض كلها ان كان في المسلمين قدره وجهاد فلا بد أن يطلب الأعداء في أرضه يا إسلام يا جزية يا قتال هي قضيتنا قضية فلسطين وأرض فلسطين لا والله قضيتنا قضية أرض فرنسا كمان مش أرض فلسطين لو عنده مسلمين قوة وأعلنوا عالم الجهاد مش هنقف لو ما بق على وجه الأرض إلى فرنسا فنقول أسلم تسلم وجهت الله اجرك مرتين إذا ما أسلمت فالجزية وإلا لسى الحرب وبيننا وبينك قالت كذلك يا إخوان قالت هذا والإسلام؟ فالمسألة بقى مش مسألة إنه أرض الزوصين تبعنا ونتبعهم أصل بيقولوا أصل إحنا بنقول الأوراء الملفات إيه كل هذا قضية منتهية لكن جعل القضية قضية وطنية قضية عروبة كذا إلى أخيره هذا شيء لا يمكن تحل بيها هذه القضية وإحنا بنقرأ في قادة الإخوان من يقول هذا من يقول ان ما فيش عداوه بيننا وبين اليهود أبدا القرآن مات بهذا وان الحرب اللي بيننا وبينهم حرب أرض وليست حرب عقيدة لا علاقة العقيدة بهذا والثالث يقول إحنا ليس هناك عذاوة حد عذاوة مسألة من إيه ابن عم طلعني من إيه من بيسي أعمل إيه والثالث إيه اللي يطمئن الناس تخافوش إحنا لسنا حكومة أو إحنا على قمة حكومة إسلامية؟ لا احنا حارسنا إحنا نقيم حكومة تأخذ بالمبادئ العامة للإيه؟ للإسلام. نعم حكومة إسلامية يعني حدود وشريعة وهذا لا. وما للناس متحك عليهم على وجه الأرض؟ كل الناس بيقول عازمين سعيدهم عشان يقيموا دولة الإسلام. وهو لا يصرحون ولا هذا. يضعون ايديهم في الرا... يد الرافض الطارة وفي يد هؤلاء الطارة بأي وسيلة تحصل لهم وما في مانع إننا قد استعين بالمشرك مش بالرافضي لكن مع تمييز الرايه ومع بيان المنهج مش القب الروحي لنا الخومين للقب الروحي حينما يصير الخومين للقب الروحي فتلك مصيبة حينما يصير حينما يصير من يفضل الوالي على النبي تلك مصيبة أبا روحيا يبال عداوة مش مع اليهود فقط وهؤلاء أيضا هؤلاء عداؤنا بيكلها أمور لوضع في النقاط على الحروف لتبين الأمر وكل هذا كما قلت لكم راجع إلى الدعوة القائمة على منهاج النبوه حقا لقد من الله علينا إذ بعث فينا رسولا يعلمنا الكتاب والحكمة ويزكينا ويتلو علينا آيات الله سبحانه وتعالى بفهم وتدبر ومعرفة معناه والواقع العملي بينه الله سبحانه وتعالى في أن الشريعة ما ليس بين وبين أحد محابه إنما يحكم مقررة وأخبار صادقة فمن أخذها نصر ومن لم يأخذها تخلف عنه النصر وبالتالي ننطلق في معالجه امورنا بهذا العلاج طبعا إحنا لما نقول الكلام ده للناس لعموم الناس طبعاً اشك ان الناس هيقومين علينا قومه رجل واحد لان ده مقضي بقى للقضيه لسه نعبان وان ربنا يشف نبقى رجع انفسنا ونعدموا ان نقر توحيد ونعلم الامه العلم الشرعي ونذكر الامه وبعد ذلك لا ما يفعشي. بعدين بعدين نطلع الاول وبعدين ايه نفضى لأنفسهم هتطلعهم إزاي هتطلعهم إزاي إذا كان هذا النبي معسكر النبي والصحابه النبي مع الخلفاء راشدون ومع ذلك حصل ما حصل لهم وقال تعالى قلوا من عند أنفسكم ثم أخبر أنما ما أصابهم يوم التقى الجمعان جمع المسلمين وجمع المشركين في أحد من القتل والهزيمه انه باذنه وقضائه وقدره لا مرد له ولا بد من وقوعه والامر القدري اذا نفذ لم يبق الا التسليم له وانه قد لحكم عظيمه وفوائد جسيمه وانه ليتبين بذلك المؤمن من المنافق الذين لما امروا بالقتال وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أي ذبا عن دين الله وحماية له وطلبا لمرضات الله أو عن محارمكم وبلدكم إن لم تكن لكم نية صالحة فأدوا ذلك واعتذروا بأن قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم أي لو نعلم أنكم يصير بينكم وبينهم قتال لاتبعناكم وهم كذبة في هذا قد علموا وتيقنوا وعلم كل أحد أن هؤلاء المشركين قد ملئوا من الحنق والغيظ على المؤمنين بما أصابوا منهم وأنهم قد بذلوا أموالهم وجمعوا ما يقدرون عليه من الرجال والعدد. واقبلوا في جيش عظيم قاطدين المؤمنين في بلدهم متحرقين على قتالهم فمن كانت هذه حالهم كيف يتصور انه لا يصير بينهم وبين المؤمنين قتال خصوصا وقد خرج المسلمون من المدينه وبرزوا لهم هذا من المستحيل ولكن المنافقين ظنوا ان هذا العذر يروج على المؤمنين قال تعالى هم للكفر يومئذ أي في تلك الحال التي تركوا فيها الخروج مع المؤمنين أقرب منهم للإيمان يقولون بأسواههم ما ليس في قلوبهم وهذه خاصة المنافقين يظهرون بكلامهم وفعالهم ما يبتنون ضده في قلوبهم وسرائرهم ومنه قولهم لو نعلم قتالا لاتبعناكم فانما علموا وقوع القتال ويستدل بهذه الايه على قاعده ارتكاب اخف المفسدتين لدفع أعلاهما وفعل ادنى المصلحتين للعجز عن اعلاهما لان المنافقين امروا ان يقاتلوا للدين فان لم يفعلوا فللمدافعة عن العيال والأوطان والله أعلم بما يختمون فيبديه لعباده المؤمنين ويعاقبهم عليه ثم قال تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا أي جمعوا بين التخلف عن الجهاد وبين الاعتراض والتكذيب بقضاء الله وقدره قال الله ربنا عليهم قل فدروا أي عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين أنهم لو أطاعوكم ما قتلوا لا تقدرون على ذلك ولا تستطيعون وفي هذه الآيات دليل على أن العبد قد يكون فيه خصلة كفر وخصلة إيمان وقد يكون هنا أقرب من الأخرى نعم هم الكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان فإن الإنسان قد يجتمع فيه كفر وإيمان قد يكون فيه خصبة وشعبه من شعب الكفر ولا تخرجه عن الإسلام والإيمان وقد تكون هذه الشعبة مخرجة على حسب على حسن ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن السباب المسلم فسوق قتال وكفر فلا شك أن قتل المسلم شعبه من شعبي الكفر وقال صلى الله عليه وسلم سنتان من أمر الجاهلية في الناس هما بهم كفر وقال صلى الله عليه وسلم ما ليس منا من لطم الخدود وشق الجبدا عبد العجلية إلى اخره فقد يكون الإنسان مؤمنا ولكنه على شعبة بل شعب من شعب الكفر ومع ذلك لا يخرج من آه الإيمان آه خروجا كليا ولكن قد تكون شعبة تخرجه من الإيمان إلى الكفر على حسب نوع الشعبة التي ايه اقترفها وهذا فيه الرد على الطائفة على الخوارج من ناحية وعلى المرجع من ناحية أخرى على الخوارج الذين يقولون بمجرد التي لا شعبه من هذه الشعاب فإنه يكون خارجا من الإيمان إلى الكفر فيكفرون بالمعاصي وعلى المرجئه الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصيه بل هو مؤمن كامل الايمان ولو أتى باي شعبه من شعب الكفر أو من شعب المعاصي فانه يكون مؤمنا كامل الإيمان طالما معه لا اله الا الله محمد رسول الله فانه يكون كامل الإيمان ولكن مذهب السنه الجماعة ان المعاصي تؤثر بالنقص في الايمان فيقال مؤمن ناقص الايمان او فاسق نعم طيب نحتفي بهذا القرآن